واما من ضل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا لاخره ولن فانذرتكم نارا تلظا لا يصلها الا نشقا والذي كذب وتولى وسيجن بها لتقى والذي يوتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولن سوف يرضى